الوحدة الثانية عشرة الهوايات الدس السبعون الاصوات وفهم المسموع اولا الاصوات التدريب الاول استمع واعد شاكر شريف شهاب شعيب شيماء شقراء شمس التدريب الثاني استمع وأعد سد شد سرور شرور سكر شكر سله شل سمن شم اشار اشار عشد أسرف أشرف حسر حشرة بسم بشام جرس جرش همس همش فراس فراش أرس أجرس أجرس التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد ومشهود فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهُمْ هُؤُلَاءِ شَهِيدًا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 الوحدة الثانية عشرة الهوايات الدرس السبعون ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع الى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد ما هوايتك يا احمد السباحة 2- ماذا تقرأين يا زينب؟ أقرأ الصحف العربية 3- هل هذا جناح جمع الطوابع؟ لا، هذا جناح الخط العربي 4- أي جمعية تختارين؟ أختار جمعية التدبير المنزلي التدريب الثاني استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا لدى جابر مكتبة كبيرة فيها كتب كثيرة ولدى مجاهد مكتبة أيضا فيها كتب قليلة جابر يحب القراءة ومجاهد يحب القراءة أيضا يقرأ جابر ثلاث ساعات في اليوم تقريبا جابر يقرأ الكتب الإسلامية ومجاهد يقرأ الصحف والمجلات الإسلامية والعلمية التدريب الثالث استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد ما هوايتك؟ هواية القراءة اثنان ماذا تقرأ؟ أقرأ مجلة ثلاثة هل لديك مكتبة؟ نعم لدي مكتبة أربعة كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أربعة ساعات ماذا تقرأ أنت؟ أقرأ كتابا هل هذا جناح الكتب؟ نعم وهناك كتب كثيرة التدريب الرابع استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب 1. ما هوايتك 2. ماذا تقرأ 3. هل لديك ساعة 4. أي جمعية تختار 5. هل زرت صديقك 6. هل تحب السباحة؟ سبعة أين الصحف